للمعالي عالي لينا مظلا للمعالي عالي لينا مصدر ما نوالي والي الا حدا ما نوالي الا حدا ما نوالي الا حدا ما نوالي الا حدا ما للمعالي عالي لينا مصدر بخترب يوم الحشور عندنا الضمانة بين الخلايق نفتخر علي لوانة عالمعبر اول من يومور والكل ورانة والجنة صارت تبتيشور بينا وهوانة للولاية آية ربنا نصها وجلة معنا بيها البراية راية بينا خصها ونكتب عليها واغلى غاية غاية مرتخصها جنة رحمة لها والهداية دايرة فرصها والقطب إلها والينا والينا من جفة يروينا والينا والينا من جفة يروينا بابه الجنه فرح مفتوحه لنا بالفرح رضوان انشراح وتباه بينا باب التباشير فتح من افتدانا كل عاشق الحدرباح شربا يمينه من قربنا ربنا حفله فضل ورحب مدينا حيث جمعنا معنا بين يعلى احنا من رجاله نملنا إلا حب لا باسمه التجنا والفرحنا رحنا نقصد اغلى والي به نجنا ينجينا ينجينا من شفا يروينا ينجينا ينجينا من شفا يروينا بن حظ ظل يمرتوا وضميث غرنا حدر من بحب احتوى لبن وفكرنا بهمس حرج في الهوى من لا نظرناها حظ اللي نظرنا من ما ينطوا همنا وصبرنا من وردنا ردنا كلمه من هل من عذب علينا حيدا والمنى نرتنا حبنا لو الحب علي وبني ارتوانا وانا هاللي يأمل غرفة من يمنا يا سعدنا عدنا أروى وكمل شربة من ولينا ساقينا ساقينا من شفة يروينا ساقينا ساقينا من شفة يروينا تل <تصفيق> عالي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>